جزاكم الله خيراً وبارك فيكم نفعاً بإلمكم. يقول السائل أحسن الله إليكم من الكتب التي تنصحون بقراءتها لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتب في السيرة كتب كثيرة نافعة ومفيدة والآن بين يد يدي هذا السائل كتاب الفصول وربما لو عدّا له عددا من كتب السيرة كثرت عليه وتركها فموضع هذا السؤال بعد فراغه من قراءة هذا الكتاب كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا إذا عددت له وكثرت عليه ربما ينطبق عليه قول القائل فيما بعد تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيده فبين يديه هذا الكتاب يغنمه ويحرص على ضبطه وقراءته والاستفادة منه وكما قال ابن كثير هذا تذكرة ومفتاح وتقدمه لغيره من الكتب المؤلفة في هذا الباب فإذا تيسر له قراءة هذا الكتاب مع أيضا العناية بالمنظومة فيكون له هذا بإذن الله عز وجل بابا وفاتحة لمزيد من الفهم والعناية بالسيرة النبوية. نعم. قول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله. أتيت لأداء العمر والحمد لله وأتت معي خالتي وهي مصابة بسحر. ماذا تنصحني حفظكم الله لعلاجها هنا في هذه الأرض المباركة؟ نسأل الله الكريم رب العرس العظيم لخالتك الشفاء والعافية. و أنصحك أن توصي خالتك بأن تعتني بأن ترقي نفسها بنفسها فما حك جلدك مثل ضفرك والا تبحث عن من يرقيها وقراءتها على نفسها ودعاءها لنفسها دعاء المضطر وأحد السلف من ائمه التابعين عاد شابا مريضا فطلب منه الشاب ان يدعو له فقال له ادعو لنفسك دعوتك دعوة مضطر والله يقول امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء فلتحرص خالتك على الدعاء لنفسها والاكثار من ذلك ولتحرص ايضا على ان ترقي نفسها بنفسها وخاصة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بهذه الخمس تعتني ان ترقي نفسها ومع الثقه بالله عز وجل وحسن الاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى ونفس الله الكريمه لها ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافيه نعم يقول السائل جزاكم الله خيرا هلطاها من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كما بين أهل العلم ومنهم العلامه بن القيم رحمه الله وغيره أن طاها من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل كاف هايا عين صاد وألف لام ميم فليس طاها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ياسين ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم وإنما هو من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وكافها يا عين صاد وألف لام راء ونحوها من الحروف المقطعة في أوائل السور وهذا ذكره جماعة من اهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عند حديثه عن أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم يقول السائل هناك من يقول أن للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة وتسعين نسماً كما لله تعالى تسعة وتسعين نسماً هل هذا صحيح؟ هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وبعضهم بناء على ذلك يتكلف عد تسعة وتسعين نسماً وكثير منها يحتاج إلى دليل وبعضها فيه غلو في النبي عليه الصلاة والسلام. و الواجب في هذا المقام التوسط والاعتدال فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام الثابته في القرآن وكذلك في السنة وصفاته صلى الله عليه وسلم كافية في مقام الثناء عليه صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه وخصائصه دون حاجة للإطراء أو المغالات وهذا الإطراء والمغالات حتى وإن كان الدافع له عند بعض الناس حب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يجب أن يعلم أن ذلك ليس مما يرضي الله ولا أيضا مما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى في حياته عن صور كثيرة من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم